موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا غَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لن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 لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبني القناطر المقتطرة والقناطر المقتطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع حسن المآب قل أعنبئكم بخير من بِخَيْرٍ للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورطوان من الله والله بصير والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا اصحاب الجنه أصحاب هم الجنة الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم, لعلهم يتفكرون هو الله الذي الشهادة هو الرحمن